بوك تو دوزيت اي ننت تسعة واربعون تسعة واربعون سبارت الرياضة الرياضة امارش ما سبارت؟ هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضه؟ هو دوهت لويز نعم ينبغي ان اتحرك نعم يجب ان اتحرك و نشكو ن 1 كلوب سبورتيف انا مشترك في نادي رياضي انا مشترك في ناد رياضي. ما لويم فوتبول. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. دوني هير نوتويم. احيانا نسبح. احيانا نسبح. اوسي اتيم ما بيسيكليتة او نركب دراجات او نركب الدراجات ن قيتتين تون ندوديت ني ستاديوم فوتبولي يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم ندودت و 1 بيشين مع ساونا يوجد كذلك مسبح به ساونا يوجد كذلك مسبح به ساونا ندودت و 1 شيش كولفي ويوجد ملعب جولف ويوجد ملعب جولف چfar شفاقت ن تيليفيزور ماذا يوجد في التلفزيون ماذا يوجد في التلفزيون ثاني، بولوت ن دشيه فوتبولى تعرض حاليا مباراه كره قدم تعرض حاليا مباراه كره قدم سكوادر جيرمانه بولون كوندر اساي انغليزه المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي كوش فيتان <تصفيق> من سيفوز من سيفوز سكام ايدن لا ادري لا ادري بر مومنتين يان بارازيم حاليا تعادل حاليا تعادل اربيتري فيين nga بلجيكا الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا تاني كا نج نجم بذيت مترش الآن توجد ضربة جزاء الآن توجد ضربة جزاء جل نج م زرو هدف واحد لصفر هدف واحد لصفر